رحمان ربي رحمة كل نبضه عرق من فؤادي تجيش بالدعواتي بالدعواتي لك محيا خالصا, خالصا ومماتي ويا عظيم الصفات لك ساي وفيك غايت حبك وانا جاو ظلمت وانتي لذتي وحياتي لك محيايا خالصا ومماتي خالصا ومماتي يا إلهي ويا عظيم الصفات لك سعي وفيك غاية حبي ونجاوى انضراعتي وصلاتي وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي